يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم نزولكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما النار فان اصدق السبيل كتاب الله تعالى وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل دلالة وكل دلالة في النار ناره من الله جمع من الله <تصفيق> اخواني الكرام لنظلنا في الحديث عن التوحيد وكنا في توحيد الأسماء والصفات وسبق أن قلنا إن أسماء الله سبحانه وتعالى فيها جهتان من جهة هي أسماء ومن جهة حوصات فمن حيث دلالتها على الذات فهي أسماء ومن حيث دلالتها على المعنى فهي صفه ولله أسماء الحسنى والحسنى جاءت من بنى الاحسن يعني من اجمل والأجمل لا يطلق على الله الا ما هو فتمنا من الجمال والكمال والصفات فالكل اسم يحمل صفه وسبحان الله هذا المعنى اعطاه الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطاه هذا لغيره لا ابراهيم ولا نبي ولا اسحاق ولا كل يحيى نبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من الأسماء ما يحمل العالمية والصفة فكل أسماء, الله فكل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتحمل معنى جميلا فمثلا يعني اسمه محمد اسمه محمد هذا محمد من حمد الله سبحانه وتعالى الهم جده بان يسميه محمدا رجاء ان يحمد في السماء والارض رجاء ان يحمد في السماء والارض فسماه نعم سماه محمدا اي يكثر حمده في السماء والارض وكذلك احمد احمد هو اخو تفضيل إما من اسم الفاكر يكون أكثر حمد لله أو من اسم البابرول يعني اسم الفضيل يرسقه من اسم البابرول هذا يكون أيضا أكثر من يحمد في الروح عليه الصلاة والسلام أيضا يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاجب الذي يحشره الله على قدميه فالمعنى مخصوص نعم وانا العاقل الذي بات بجباته وانا نعم وهكذا اسماء الله صلى الله عليه وسلم اعطيت ما اعطيت لأسماء الله سبحانه وتعالى فاسماء الله كما قلنا دال على العالميه من على البلد ودال على المعنى الجميل من حيث نعم ويصفه من حيث دلالته على المعنى نعم ايضا سبحان الله الله يدعى بالاكمل من الاسماء وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يدعى بما هو اكمل نعم من اسماع. فلا يدعى كما ندعى نحن. لا تجعلوا. يا ايها الذين امنوا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لم ند يا محمد او يا احمد. نعم لا. فلننادى يا نبي الله يا رسول الله لان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اكمل الرسل واجد الرسل عليه الصلاه والسلام حتى افضل حتى من ابراهيم ولقد فضلنا بعضهم على بعض من من كتب الله ورفع بعضهم درجات, درجات يحب المسلمون هذا الذي اوضع درجات على الانبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك لا يدعى اسمه المجرد بل لا يدعى حتى يا سيدنا لأن السيد يطلق على فلان وعلا وهو الى يقال فسيد الخوف ويقال السيد وكفر رسول الله من بعدهم عن هذا كله كل كلام يطلق على الناس ويخاطب به الناس لا, لا يدعى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال يا سيدنا لانه نقرض اذا فلان نعم بل يدعى بل يدعى يا ربي الله يصلاح. وصف. ولذلك رب العزة والصرحان من, من, من أبنى ما يزمم إلى النهاية ما تجينه نعم الله ينأتي في لنا رسول الله الله عليه وسلم مجرد بل ابدوه باسم النقوع رسل الرسالة يا أيها النبي لما, لما تحرم وقحا الله لك يا أيها النبي اتق الله او يا أيها الرسول ضرر نعم وحتى إذا ذكره رسمه المجرد يضيف له رسالة وما محمد إلا رسول محمد رسول الله نعم هكذا اذا هذا التعبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا هم لله اعطي هذا تدريب لرسول الله أعضب الله لا تحب وعضبٌ challس الله صلى الله عليه وسلم بالتع 불� lan Be rad بالتع هذا وسبق أن قلنا إخواني أسماء الله لا حصر لها ولا حد لان لأن كمالات الله لا نهاية لها فكما كمالات الله لا نهاية لها وكل كمال له سنوه يدل عليه فكما أن كمالات سبحانه لا نهاية لها كذلك أسماءه سبحانه لا نهاية لها يقول قالوا ان هذا تعالض مع قدر ربو الله رسول الله إنا بالله تسعى وتسعين من الله تسعى تن وتسعين من احصاها ضخل الجنة نعم ال99 ذكر من احصاها. من, احصاها. 99 من احصاها هذا هو الـ الـ الـ الـ المعنى الذي من دخل الجنه فذكر السعود السعين ليوصل عليها هذا الجزاء العظيم مهما كانت موقعه خدر الغلال كانت السعود السعين في, في, في, في, في, في, في عدد وهذا السعود السعين هاي الذي عدى هذا هو جاسس المقصود السعود ما عدا من أحضاها أي عدها وحسبها يعني حسبها نعم وعدها معنى أنه اتفهم معناها وعدها بمعنى ان وصف الله بها وعداها بمعنى اعتقدها نعم وضع الله بها وللاسماء الحسنى فادعوه بها وعداها بمعنى انه نشرها في وعدها بمعنى انه تخلق بها لله ما يحصل التخلق به نعم وعدها بمعنى اثبت معانيها لله سبحانه وتعالى ما شبهها في ولا عطالها عليها ولا انه أولها له ولا انه فوضها ولا انه كيفها وغسلها هذا معنى من احاط هذا بالكتاب نعم إلى الإخوان الكرام أيضا قلنا بما إلا إذا كانت أسماء توقيبية توقيبية قلنا بما سبق أيضا معناه ما ورد في كتاب الله عز وجل نطلقه على الله وما لم يرد كتاب الله ولا في رجل الله صلى الله عليه لا يريده أبدا أن على الله مثل إيش مثل مساء الصامع هذه ما وردت بسم الصامع سمع الله كذلك نعم الصفه لكن الصانع هكذا ما, ما ورد في سبيل الله وكتابه. يوم يجد واحد منكم اسم الصانع في حديث ما او في ايه ما فعلى رأسي ولا عين انا, أنا ما وجدت اسم الصانع كذلك ايضا المريد الله يريد يريدوا، ها؟ يريدون يكونون ولا يريدون يكونوا لكن نسحب منهم المريد يا ما وجدنا. ايضا الضار النافع، نعم، ال ال ال الجالب الدافع أو الرافع. <تصفيق> ما وجدنا هذه الأسماء ما وجدناها أبدا ترضوا على الله ولا ننادي الله بها لأن أسماء الله هي واضحة في كتاب الله وسنة رسول الله الأسماء التي ينادي الله بها وبدع بها وثم تكون حاملا لا يدع إلا بهذه في كتاب yeah. yeah. yeah. mm -hmm. الله وسنة رسوله وثم من معاني الأجمل لا بد ان يكون فيها معنى جميل بل اجمل اصلا نعم ثم ايضا المتكلم ما الاسماء المتكلم مطلق على الله عز وجل ولا كذلك ايضا الباقي او الدائم خلف الباقي الباقي لا حول ولا قوه الا من من يقول يعني أنها من صفات وجودية وإذا كانت صفة وجودية نقبض معنا أنها وردة إذا من الصفات وجودية معنى الصفات معنى دوام الوجود معنى الباقي الدائم معنى دوام الوجود ومن مقنع صفات سلبية يكون معنى الدائم الدائم معنى سلب سلب الشعور ومعنى الباقي سلب. نعم سل الفناء. إلا قلنا انها صفات سلبية تفضل بتفسير وإلا قلنا انها صفات سلبية تفضل بتفسير اخر كما سمعته. على كل حال وهذا اننا نقول هذا لمن يجيل اشتقاء اسماء الله تعالى وتعالى من الصفات التي أطلقت الله. نعم هذه معاً التي بتمها وقلنا الاسماء التي قلتها لكم والكثير منها من هو في اسم ابو عبد الوابلكذا ابو فاضل عبد القادر فقلت ما راكت هذه قلت عبد القادر هذه هذ هذ هذ اسماء كل علماء من باب الاخبار يجوز اطلاق الله يحذر حمدنا نقول منزه الله منزه عن عن وموزع المشابه لمن هكذا لم تري ذلك حسابا ولا بحث ولكن عن قدر خبر ونقل المعنى لو لكي نفهم فهذا جه باب الاخبار اوسع من باب الافعال وباب الافعال اوسع, أوسع من باب الصفات وباب الصفات اوسع من باب الاسماء فهذا علم الذي لدي نعم اذا اخواني الكرام جزاكم الله خيرا قلنا آآ بالنسبه الى آآ آآ الفرق قلنا الله يريد يريد الخير ويريد الشر نعم فهناك فرق بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه الاراده الكونيه معناها ان كل ما هو كائن إلا وفدع علمه الله وكتبه وأرادها خيرا كان وشرعه هذا الكفر المنتشر في البصيرة في القرى الأرضيشة أراده الله لا ليه؟ معنى لم في الأرض وفي الجول كبرا كهلا عن الله يبقى على الله يعني يسلمونه بعضه؟ يجبونك أبداً. لا يقع في كونه الا ما يريده فهو اراد الخير كل ما وقع من الخير في الايمان والطاعه نعم إلا وارادها سبحانه وتعالى وعلمها وكتبها في الواحد المحبوب واراد كونها نعم الاراده الكونيه اراد ما هو كائن إلى يوم القيامه قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنه كتب قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وسنجتنا السلام ماشي عن يوم الليله اين السماوات والارض حديثكم يوم الليلة قد تكون بايام الله واما يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ما كان هناك دوران فلك شمس ولا قمر ولا كره ارضيه ويوم وليله كالناس لكن يعلم الله انه هناك كم كم كم كم يوم قيامة الجنة فيها اليوم فيها اليوم نعم فيها النعاس وفيها الضغط نعم ولك من اين جاء ذلك الله يعلم وأشباح في الأرض بنور ربيها يوم تلها كل الأنوار هناك إشباح من من الله سبحانه وتعالى وقناطير حبارة من من الأرض نزل عجبا وعجبا من السماء. هذين هذا. نعم فنك نقول كل ما هو كائن منه نعم خلق الله كائنات. كل ما يقع خيرا أو شرا من كفر أو إيمان من طاع أو معصية أو قتال أو كل ذلك محسون عند الله سبحانه وتعالى. علمه بلا بدائع. وكتبه منه خلق الله سبحانه وتعالى البيح محمود وخلق القلم خلقته قمعته قال اكثر هو كائن في الله وكيامه خيرا ام شرع نعم مرة خلق أسلو بيس الأطنق فيه على الصحابة وفي يديه كتابات كتاب في يديه اليمنى وكتاب في يديه اليسرى والحديث الصحيح فقال لهم عليه الصلاه والسلام اتدرون ما ما هذان الكتابان قالوا لا والله الا تقول لنا ما هذان الكتابان قال بيشرا الى اليمين قال هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء أل الجنه واسماء قبائلها نعم وأزابها ثم أجمل على آخرهم معنى أجمالا يعني ذكروا تفصيلا ثم ذكروا اجمالا لا تعمل مثل الشساب لا, لا, لا تعمل ثم تعمل وحسبوك يجمل يعني مجموعا هذا معنى أجمالا على آخرهم ثم أجمل. يعني خلاص لا يزاد فيها ولا يقصم ثم أشار عليه الصلاة والسلام بالجسلسة وقال وهذا كتاب المقرب العالمين في أسماء أهل النار وأسماء آبائهم ورمائيهم ثم أجمل على آخرهم لا يجاب فيهم ولا ينقص منهم فالصحابة رضوان الله يعنيهم قالوا جدا اذا تنعت لا فاتم العمل اذا خلصت. إذا ما كشف من اهل الجنه كشفوا من من اهل الله كشفوا ان يكشفوا ان يكشفوا ان يكشفوا ان يكشفوا ان يكشفوا ان يكشفوا ان يكشفوا ان يكشفوا ان يكشفوا ان يكشفوا ان يكشفوا أعماله في فكل ميسر لباطل قيح فان صاحب الجنه يقسم له فان صاحب الجنه يقسم له بعمل بعمل أهل الجنه وان عمل اي عمل كما قال احد الاقط ليزال يعمل بعمل اهل النار شتينا فاسمك عليه الكسال بكل حساب فيثبت عن الانتساب فيعمل فيعمل لأن الجنة أو النار ما يدخلها بعلم الله حسب ما صدقات الإذن وإنما يدخلها بيش بالعمل فأنت إذا رفع الله قدره وعلى شانك أو عذبك وتعذبه بإذنه وذا بعملك بعملك إنما الله علم ما نحن فإن ما عليه البشر منذ كانت الفجاه تقوم الساعه يعلم ما هم فائده لنا قبل ان يخلقهم علم ما هم فائدون يعني شريطك منذ وجودك الى ان تدخل رمزك شريطك عند الله عز وجل علم ما تفعل كذلك طيب قال عليه الصلاه والسلام فصاحب اهل النار ايضا يعمل بعمل اهل النار وان لا يزال يعلم ان يدخل النار ان عمل اي عمل يقصد له بعمل اهل النار وان فعل اي ثم هكذا تعرف قل فرها ربك من هذا رب النار صديق عليه الصلاة والسلام قل ربك ربكم من العباد. طريق في الجنة وطريق في السائل. قد يحصل واحد منه. ان هذا وقدر يقول علماء يومد يومن به ولا نحتج به. نؤمن بان الله كتب ما كان ينويه. لكن نحتج به او حاول نتطلق نطلق انا اطلع على في, في اي كتاب يعلم واش في كتاب الاشقية ومن في كتاب الشهداء لا لا نحن هذا ما يظهر الا من حينما تعمل حينما تفعل نعلم على ان هذا سبق لكن حينما عملت عملت امس بذلك يعلمين الله لما خلقنا خلق لنا عقولا وناما خلق لنا عقولا وخلق لنا ارادات مثل اراده وحريه لنفعل بهذه الأرض ما شئنا وخلق لنا سبحانه وتعالى قدرات لكي نمكث خلق لنا عقلا لنميز بين الحق والباطل بين الخير والشر خلق لنا اراده فنوجهها نحو الخير او نحو الشر فلان الحريه حينما اتلتم الى هنا هل اتلتم بمسدس فقرة؟ ولا باختيار منكم؟ جئنا باختيار حينما صليت هل صليت قفرة قهرة باختيار؟ باختيار حينما تقوم في الفجر تقوم ولا بمسدس لا باختيار وهكذا لا تحليف الا بفعل اختيار خلق لنا عقونا لكن عقوم الميز هدناه النجدين بينا له طريتين ثم يعني خلق لنا ارادات كما قلت وخلق لنا قدرات لكي ننفذ اما الخير او الشر لا بد حينما نعمل علم الله نحن ما نحن سبب عنه ما نحن فاعلون الى يومها علم الله منا هذا خير أو او شرطه خلقه باذن الله بالامر القدري او, أو بالاراده التوحيديه الاراده التونية اي اراضة كل ما هو كائن هذا التونية كل ما يكون او سيكون الا اراضة الله سبحانه وتعالى وماذا اراضة بمعنى ان الله عز وجل لو شاء ان يكون جميعا مؤمنين يقعد او يقعد لو اراد سبحانه وتعالى ان نكون جميعا كافرين قاتلوا لا لا قاتل لكنه سبحانه اراد ان نكون هكذا لنا اختيار ولنا حريه ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ان شاء الله قادر سبحانه وتعالى ان نكون مثل المشاركه ما تتوجه افكارنا ولا عقولنا ولا وما يوضع الوحيد. ولدي شاء سبحانه ان يرفع قدرنا. للملائكة? نعم الملائكة لا يبتحيون الا الحطة. قصرة احرام. ما عند انتجاها. ما عند شهواء. لا, بطن... لا, بطن... لا شهوة الطب ولا شهوة الظنفر ولا... ولا الغضبية ولا. ما عند ابتة من هذا الاشياء. ما عند شيء. لكن رب الانسان رفع قدرنا شأننا واعطنا بردار واعطنا اتجاهات نعم عندنا اتجاه نحو الخير واتجاه نحو الشر وشاء سبحانه ان يختبرنا لنختار نحن من سلقان يعتبرنا بينا طريق الشيطان وطريق الرحمن وخلانا نحن نختار طريق الرحمن وذلك قار طريق الشيطان لا نمتع الى الايمان قطرة تقوم بالاكبار لا ابا أبدا بل عطاما الصيال الكامل نحن نقول لمن شاء منكم ان يستقيم نعم لمن شاء اذا اخواني الكرام هذا جانب نعم الارادة التومية تصدقوه الارادة تشريء الارادة الشرعية <تصحوه> والإرادة الكونيه مع الإرادة الشبعية يستمعان ويسترقان يستمعان في طرف ويسترق كل منهما في معنى ان بينهما هموم وخصوص كيف عرضنا كل الإرادة التونية أن الله سبحانه وتعالى اراد كل ما هو كائن الى يوم القيامة خير كفر او ايمان طاعة او ناصية كل ما هو كائن في الارض من جون الان هو قرار بالله صلى الله عليه وسلم الديارة السلعية هي ان الله سبحانه وتعالى اراد اراد من الناس سبحانه وتعالى كل ما يحبه الله ويرضعه من الاقوال والاعمال الظاهره هذا هو هل هي قراءه شرعيه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اي يريد ان نكون مؤمنين طائعين صادقين عابدين حامدين صابرين شاكرين لله تعالى هذا هذا يريد منا لا يريد منا ان نترك لا يريد منا ان نعصي الله وجل انما يريد منا ان نكون في رضا. ان نكون عبيدة. ان نكون نعم مستسلمين ومقابلين لشرعه مؤمنين برسوله. هكذا يريد منا. هذه الاراده قد تقع وقد لا تقع. قد تقع هذا ما يريد مننا سبحانه وتعالى ها من الخير قد يقع وقد لا يقع اما هذا دائم واقع خير ام شر نعم وهذا هذه قد تقع كل ما وقع من ايمان وطاعة فداخل هنا وداخل هنا لأنه واقع ليس يستجع كل ما وقع من ايمان منذ كذا الايمان الى تقوم الساعه اراده الكونان الى و اراده شرعا الى لا منذ يوم السمعات تجتمع الاراده الكونيه والاراده الشرعية فيما وقع من طاعه و ايمان وما لم يقع من الامور الشرعيه مثل الكفار والمنون ويسرعون ويعبدون وقع ما وقع لكنه أرادها منهم. هذه العراضة الشرعية. هذه ذاتي لم تقع. كانت مطلوب من كفار ان يؤمنوا وان يوحدوا وان يطيعوا وان يعبدوا ما وقع هذا. هذه اخصصة تثمية الكرامل لكن ما وقع من كفر وعصيان ما وقع يا وقع الاقتصاد الإرادة الشرعية إذا نسمعان في الإيمان والطاعة والإلاب الله تعالى وقع من طاعة وإلاب هذين السمعان نعم الإرادة الدينية والإرادة الشرعية والإرادة الشرعية تختصر ترجع بما لم يقع من طاعة وإيمان ويمطالب بها الجمعة والإرادة الشخصية اختصت مما وقع من كفر وصمره من عاصيات هنا يستجعان ويقترح قال شيء اخر وهو لما نجد في القرآن لابد من هذا القضيئ قوة بحر نجد في القران الكريم الله يطل من يشاء ويهدي من يشاء نعم هذا لما نجد في القران قبل هذا يقول العلماء الهدايه فضل والضراغم عدل بمعنى كل واحد امن بالله وشاهد في سبيل الله وعبد الله حق عبادته واقتدى برسوله هذا فضل من الله من وجد خيرا فليحمد الله هذه الهبر الضالية سيطة لك يا عبد الجريمة وما وجدنا من المعصية والكفر والشرف والطباق والعقلين هذا عدل من الله كيف عدل الله سبحانه وتعالى جاء القرآن يفسر بعضه بعضه يضل من يشاء جزاء ويهدي من يشاء فضلا كيف يدل من يشك جزاء هذا وعده الجل كما قلنا للمخلوق الإنسان، وعطى عقل يميز به الحق من الباطل والكبر من الإيمان، وعطى إرادة يوجه نحو هذا ونحو هذه وثم أعطى خبرة لينفذ كل هذا من الله. أنا حينما قلت لكم ما كان عندي عقل من أفعال ما كان عندي إرادة. أخصار أن أتي إليكم أو أخصار أن لا أتيهم نعم كالثيار بلدان هذا الثيار من أين ما أعطاه بيهاية. الله ثم أعطاني القدره على التنفيذ أتيت هذه القدرة على التحريف والقيام والقرود والدهاء والقيام ومن كده كل هذا أصولي واصوب هذه القدرة اللي عندي أنا مكتسبة عندي من وهذا هي من اعطاني لها ابنه الله سبحانه وتعالى. اذا لما اعطاني هذا وارسل الرسل ارسل رسول الله وانزل كتابه وبين ما يرضيه وما يسخطه طريقه وطريقه الشيطان. بين طريق الرحمن وبين طريق الشيطان. فانا اخصر. اخصر اي الطريقين. كذا فاذا اخترت طريقا ما. نعم أصرت طريق الرحمن هذه هي الرض من الله الله وصّانا وإذا أنا أصرت طريق الشيطان صلى الله عليه ما نختار طريق الشيطان هو اختار هو يتحمل مسؤولية ولا لا هو تحمّله الله بيده له فهو إذا اختار طريق الشيطان وصرت طريق الرحمن الله يعلم له ينادي القرآن وجد السنة وجد الدعاة والدعاة الله يسمع هنا في القنوات ويسمع دروس العلم ويسمع كيلا لأن الحلويين والحراطين ثم هو يتنادى في باقيه. ارجو يقضي إلى طريق الله ما يهدئ. يسمع اليوم هو قد المعدة ما يهدئ. ثم قال طريقة طلاء الهطان الجبر ان سبحان الله يقرأها كي في يدرس فيها كي في هناك وشاء وثمه يختار طريق الدرس شو أصلا الله عليه الصباح خلاص أضرب أجنبه بمعنى تركه يقول لا تهمك حولك اللهم لا تكني إذا ترك ونفسك تركك هذا هو كيف يقول فلما زابوا زابوها زاب مال الى جهة ضلال والى جهة القوة والى جهة النفاق والى جهة الشر زاب كما جيش لهم هذا عزه لجهة جزاء لجهة الله لا آيات أجمامي وضحشي آل المعنى ثم صرفوا صرفوا الله قلوبهم لأنهم لا يتقارون ثم يقوموا في الآية الأخرى إن الذين كفروا إن الذين كفروا وظلموا بجميع الوائد دول وأعلم ظلموا الشيء للده إن الذين كفروا وظلموا لم يكن لله ليغفر لهم ولا في وسيله وقلنا ولقد ضللنا لجهنم مكثيرا خلقنا ديانا كثيرا من الذين يضلون ضلالا فان قلوب لا يقون في غير لن لا يكون ما ما لا يصبح بكتاب الله يصبح بالآيات الكونية حتى يتصلوا بالله وحتى تسلسح بصاروه بواسطة البصر تسلسح بصيرها المعنى الضرب لهم قلوب لا يتقومونهم ولهم عين لا يتقومونهم ولهم آذان يسمع بها آيات الله يتطلق ويسمع بها مواعظ ويسمع بها ما يردل أجلهم لكن ماذا سألوها سألوه في شيء ناطس قالوا والله ثم اذا كل هذا جاء بالتاء من الله سبحانه وتعالى نعم ا دقيقتي وهي اننا نجد في القران من المشركين يقول بعض المشركين سيقول الذين اشرف لو شاء الله ما اشركنا ولا آتنا ولا حرمنا من شيء اشكال كذلك جرب الذين من قبلهم حتى ذاقوا ما هيج معنى كان المشركون خلطوا بين الا يعني الاراده ال كونيه والاراده الشغلية. قال لو شاء الله يعني اراده لو شاء الله ما اشراكنا مع الشرك ديننا الله سبحانه وتعالى رب لو لم يرضى كنا مشركين جعلوا الاراده الكونيه خلطوها واعطوها حكم الاراده الشرعيه لان الله يريد يريد خير منا ويحبه الخير واراد الشر ولم يحبه الله يريد الشر يعني كونوا فيكم ووقعهم ارض الله ارادها ووقع قصر الارض فاستقر الله عز وجل ولكنه احبها لا اراد اضطباطا وامتحانا خلق الشيطان مثلا الله خلق الشيطان ليش خلق الشيطان ما حبه الشيطان لا لي خلق الشرور كلها لاحظ فيها أن هناك الاراده الكونية والاراده الشرعيه الشرعية هي ما يحب الله والاراده الكونية خاض فيها ما يحب وفيها ما يكره فهو أرادها ولم يردها أرادها ولم يرضها فهو أرادها كونا ولم يدها شرعا فهو بيج أرادها كونا لاختبار والتحقيق فهو خلق الكون ثم خلقها الله يمسح بينا لنا معواجبه السيئة والليات بالله الشيطان ودعونا او شياطين الارض كلهم عمز بيناهم لنا وبينا لنا ان عمز وكيف يعني اذا تبعناهم كيف مصيرنا بيهم. فعض وجل احطان علينا الفجر ارسل الرجل وانزل الكتب لي الله يكون الناس على الله يكون أنت سأكون ضعوة لعذبني أقول عذبك لعملك لسوء تصرفك لانشرافك ولم نعم ولم يعذلك لكونه عالما لك نعم انك ستكون ضعوة مثلا عندي وندي في المدرسة وندي في المدرسة كسول يهمل دروسه ويتغيى أبواء يتمرد على أسانه وعلاحي. فأسانه لان وقل امتحان يعلم استاذه ان هذا التلميذ نتيجة كسديسه ولا يمسح ويقصد وابوه كذلك يعلم هذا وفعلا لما يعني إيجاز الامتحان الولد مصد ثم ابوه او يعني استاذه اقضها على مزوعة من المهس الكبير ضربات قلوا لي هل هذا التدوير كن عنده حجه يقول ايها الاحسان انت كنت عالما باني ساكون واصفه سوف لا انجح ويا ابي انت تعزمني وتمد عالما باني سوف لا انجح هذه حجه له بهذا الوقت هذه حجه قادمه لا تقول ولله فسوف نفتح كذلك العلم شيء والعامل شيئا فنحن اذا عزلنا او عزلنا لا الاسابة بالفضل ونعم والعذاب بالعجل اذا اثابنا فذلك الفضل نعم وانا عزبنا فذلك عجل منه سبحانه وتعالى والأمور في الدنيا كله تجري ما بين الفضل والعدل ما بين الفضل للمؤمن الصالحين بالإيمان بالصالح والصفية من ذلك وزمج جزاء الحسن بالآخر والعجل بالنسبة الى القمر والضلام بإذن الله جزاهم اولا بالخطم على الله على قرية لقد كفروا نعم للذين كفروا سواء عليهم وأن ذكروا أمن ذنهم لا يؤمنون ختم الله على طباله وإيمان كما قال الله عز وجل عن آياتها لمن؟ هذه الآيات, هل الآيات سأصرف عن آياتية دينة يتكبرون في الأرض بغير الحق مش عايش الله سبحانه وتعالى سأصرف عن, سأصرف عن آياتية يتكبرون في الأرض بغير الحق كل سبيل الرسدي سبيل الإيمان لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي والطلال يتخذون يتخذون سبيل ذلك. ذلك بأنهم كالتابع هذا جزاء يا أخي يقول مقيم رحمه الله يعني أفضل آية تحل لنا مشكلة القدر والقدر يقول تعالى أه وما كان الله ليضل قوما وما كان الله ليضل قوما بعد الهداة اي ما يجعلون ما يتقون فالحاقوا فالله الله سبحانه وتعالى. اذا تقول بالنسبة إلى المشركين كانوا لشاء الله يعني لو أحب ما أشركتنا ولا يعني هذا شرطنا هذا وكرهنا هذا احبه الله فجعلوا الإرادة الشرعية مع الخوض الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في الطريق سواء جعل الإرادة نعم الرضا اللي هي الشرعية رضا والحب جعله إرادة الكونية إرادة كونية مع الأراد ولا إرادة نعم اذا كانت إيمان رضيا واذا كانت غير إيمان لا نرضى فوجئ هذا مع هذا نعم أو قرر بمن احتجوا بالقضاء والقدر احتجوا بالقضاء والقدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء والقدر يعني انا دفعت لي أتعش الله في قدري كتب علي فلا أتعش الله فيما كتب علي وهذه طاعه وهذا القرس أنزع عن اكتسابه في إيمانه؟ هل في كتاب الاسود أم في كتاب الابيض في كتاب أهل الشقاء في كتاب اهل الايمان وأهله هل طلعت على ذلك؟ إن ما هو الشيطان سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا شيئا كذلك كده الذين مقضين حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا وش عندكم علم بأن الله سبحانه وتعالى رفيع لكم هذا الشرك وهذا الضفء أو أمر به او قال له هذا كل شيء الا ترون يعني المجادلة والمحادثه التي دارت بين موسى عليه الصلاه والسلام وبين ابينا ادم عليه الصلاه والسلام حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم على ان موسى عليه الصلاه والسلام تقرب ابينا ادم وقال له نعم حتى رسول صلى الله عليه وسلم اتصل بأبي آدم للا الإسرائيل المعارض عليه الصلاة والسلام للا وبعلى بينهما هذا الله بقى الفمسينة سلاحة الركة إلى الركة فاسألتنا فيه فنبصوا الانبياء نعم في عالم الأرواح يتلقون واتذكرون هذه المباكرة هذه المجيدانات حتى يسكنا رسول الله عليه الزمن قال نقي موسى عليه السلام والسلام آدم. فقال لو بجلس ما قال لو انت يا اذم يا ادم اذم انت اخرج من الجنة. <تصفيق> الجنة الجنة. الجنة. كيف من الجنة ليش عدوا كنا في الجنة ورحلك اذا تبقينا في الجنة الان تحت في الجنة كيف خرستنا من الجنة ليش عد الموصلة يا التى اجارينا ما هذا لينا يقولوا خرج سنة ونفسهم خرج سنة ونحن كل في الجنة ليه اخرج آه آه هذا مع إسرائيل السلام قالوا أنت موسى بن إسرائيل لأنه موسى ذاك قالوا أنت موسى بن إسرائيل لأرسل الله لفرعون ولبن إسرائيل قال نعم قال أنت الذي أنزل الله عليك السورة قال نعم قال أنت جد من الله كتب علي هذا قبل أن يخرجني نعم بخمسين ألف نعم وكيف رواه بأربعين سنة قال نعم لو هل نتج هذا خلل؟ قال فحج آدم موسى يعني أصدقها ولم يفوه بالكلام ليش الحديث هالحديث الصص على كثير من العلماء ولكن بعض العلماء جلّا صوّه الحديث ويوه ويانوه سلام البيان ايش قال؟ قال إنه قضيته جهتان الجهه الأولى فيها المسجد آدم مصيبة نزلت بآدم مصيبة والجيهة الثانية مخالفة من آدم المخالفة هو كله أكل من الشجرة الله نعاوه عن الأكل فأكل فقال فامر الله هذا شخصه هذه سوضة والسقباء كذولة الثوبة والسلطة سأرى السافر لنا موسى عبدالله ان ادم اكل من الشجارة وعصائب مرضه فهوه ينعمل ولكن تابع عليه وهذا بقي له ما بقى لذلك ما قال له لما اكلت ان شاء الله نهاك عن الاكل من الشجره فقالت امر الله واحد قال له موسى لا لان موسى يعلم على ان ادم قد تاب الى الله سبحانه وتعالى وقد يفرغ منها ومن الله عليه علي الوحيد لكن اولاما ابن الجهة السانية وهو جهة نعم جهة المصيبة التي نزلت بآدم اشيئا وهو الخروج والطرق من الجنه المصيبة التي اعقبت الاكل من الشجره من سنه اذا قال والادم معصيه واحده شتى لنا اطار من الجنه كيف بنا نحن كم المعصية وش اهلك ولا مليون عشره ملايين هذه المصيبه هذا الدرس يعني المحطنه مدرسة لنا في ابن ادم معصيه واحده نسيه وش كان عقيم منهم معصية واحدة الساعة كان الطعم المجنون يلبث كذا إذا موسى عليه الصلاة والسلام لم يلوم آدم على المعصية لأنه تاب منها وإنما لامه عن مصيبة لرسيل نزلت من الله بأدم هو الطرد هذه مصيبة وإنزل المصيبة ليش يعمل عليه أن يصبر الصبر عند المصيبه الصبر على المصائب والاستغفار من المعاصي اللي عايزك ترتبناه في صبر والمصيبه تصبر موسى عليه الصلاه والسلام لا ادم على المصيبه ولا يبلغ فيها لان قدير الله شاءها وننام على المعصيه ونستغفر الله سبحانه وتعالى تصبر فيقول الله عز وجل تصبر آه يعني آه نعم يعني مم. مم. تصبر لحكم ربك والسخط اللي زي ما تعيش نعم، نشوف، نشوف، نشوف، نام. اصبر إن وعد الله حق والصبر لذبك. اصبر إن وعد الله حق والصبر لذبك. اذا الصبر عند المصائب والصبر عند المعار. الصبر من الذنوب والمساء نصبر. الله سبحانه وتعالى ما اذا إذا ما قدره الله وقضاه نسبق الصبر وما اقتربناه من ذنوه جرائم نسب الله يحفره نعم هكذا هي قصة آدم مع موسى عليه الصلاة والسلام طيب يقول لنا نعم بقية لنا مسألة ايش هي؟ وهي آآ ان آآ الله سبحانه وتعالى عنده صفات نرجع السباق. نقول سباق الله عز وجل لا تدخل أبدا في قياس منطقي ولا في قياس سبسيلي وإننا تدخل في القياس الأولوي ايش هذا كلام؟ القياس المنطقي تتساوى أفراده ويستدمر بالكل على الجزء ليش؟ لأن الجزئيات يشملها الكل وتساوى التساوى فالقياس المنطقي يمكن أن يدخل أن تدخل صفات الله وتتساوى مع صفات المخلوقين لا لا يمكن أبدا. الله سبحانه وتعالى ليس كبير من شيء. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله فما يمكن يظهر سبحانه وتعالى أن يدهر في المنطقيه المنطقية. ليش؟ لأن الأقيصة المنطقية تضطلنا أفراده ومتساويات. فالله سبيح مثلا. الله بصير يدخل في السمع والبصر معانا؟ لا. الله قدير الله عليم هل يمكن يبسل علمه ومعلمه لا قدرته طبخه المعنى لا لأنه قدرات الله و... وعلم الله عز وجل ناسي أما علمنا نحن فهو نسوق بالسعار من من علم الله الله سبحانه وتعالى هو خلق علمنا أما علم الله أنها مخلوطة علم الله لا نهايه هذا كلام علمنا محدود إذن علمنا يسمى علم الله ويصبح بالقياس متساويه اذا وهذا تكون الصفات صفات الله لا تدخل في القياس المنطقي ولا في القياس التمثيلي الاصولي لان القياس الاصولي يستوي الفرق مع الاصل فمثلا الحشيشه استوى مع الخمره لان الحشيشه تقمر الى تذهب العقل الى لا ومذهب العقل يسمى فرا يخمر العقل ويغطيه كل ما خمر العقل فيسمى في خمرا الحشيشة زيت وتوغا زيت والغبرة زيت والسيرسيون كل يدخل في قلبه تعالى حر مزعله انما الخمر إنما الخمر في الاكل كل الجزئيات جزئيات التخمير سواء كانت مشروبه او كانت مشمومه او كانت مغلطه او كانت كلمه حالها الا وهي ظاهره في قول تعالى انما الخمر تتساوى الاجزاء فمقص هذه الفرعيات على الأصل الذي نص الله عليه سبحانه وتعالى وهو هذه الفرعيات تشترك مع الأصل الفرع يشترك مع الأصل أهم القروع القروع الناس من, من صفات الناس واجسامهم وأحواله تشترك مع أوصاف الله عز وجل يشترك الفرع مع الأصل لا ابد اذا اوصاف الله لا تدخل لا في القياس المنطقي الذي تتساوى افراده ولا تدخل في القياس التمثيلي الذي يسوي فيه الفرع والاصل وانما تدخل صفات الله في القياس الاولوي في القياس الاولوي كيف اولوي كل علماء كل صفة صفة في البشر كاملة فالله اكمل ففي ذلك اولى فمثلا الانسان عنده علم ولا لا والعلم صفة حميدة صفة جميلة صفة كاملة فالله اولى الانسان يتكلم او لا يتكلم فالذي يتكلم اكمل من الذي لا يتكلم فالله اولى الانسان سبحان الله في الانسان كرة الله في المخلة اللي كريم افضل من البقية فاذا كانت هذه الصفة كامله فالله اولى بها دائم يدخل في الصفات الاولى يعني في, في, الأولى في القياس الاولى فالله خير الحظة افضل واخير الحظين هو الله فالله خير الحظة وهو لن يكون رحمة الله ارحم الرحيم. الله احسن الخالق. الله احكم الحكم. وإن كانتنا حكمه. فالحكم البعض احكم الحكم. وإذا كنا نحن نحكم بالحق فالله اولى بهدف. فذلك من يسأل سبحانه وتعالى فالقياس الاولوي ولا يكون لا في قياس المنطقي ولا في قياس الوصولي التمثيل وإنما يدخل رسولنا في القياس الأولى. الأولى يعني أن كل كمال البشر فالله أولى به أنت تسمع ولا لا يعني واحد أثر اللي يسمع أو الذي لا يسمع فالله اولى بهذا السحر الذي ينصر وهناك من هو الذي يمصر أكماً من الذي الله أرض وهو السميع البصير ثم احنا صفتنا كما قلنا كلها فرعية أما صفات الله ذاتية ما فرعيه بمعنى أنها أتت من الله وإذا أتت من الله فما هو أولى فيه أولى أن يتصل بهذه الكمالات هذا معنى ال القياس الأولى إلا إذا كانت هذه الصفة نسبية يعني كمال من جهة ونقص من جهة مثل الإنجاب فعذر العقيم هو أقل من الذي ينجي فالذكي يولد أحسن يولد شيكذا أو ولكن هذه لا نقول الله أولى بها ليش لأن فيها كمال من جهة ونقص من جهة لأن الذي يليه ليش لأنه يموت يحافظ على بقاء نوعه والله حي لا يموت، فلذلك هو منزه عن الولد لانه فرض صمد احد او يقول هو الله احد لانه الاحديه كمال الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في افعاله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ان لم يتخذ صاحبه ولا ولدا لان الولد ياتي من الشهوه العالمه لا بد من زوجه والله لم يتخذ صاحبه ولا ولدا لا بد انسان يلد لأنه يحتاج الى الولد فيها بشده حب الولد والقرار الله نزع الولد انسان يحتاج لكي يجي له وكفر امه الله سبحانه وتعالى يمرض لا يعجز لا الانسان يحتاج الى الولد لكي نعم يشاهده في اعماله في خدماته في بيعه وشرائه الله سبحانه وتعالى عظمي عن كل ما سوى يا ابي انتم الفقراء والله هو الى صفات ذاتك كاملا من جهة وناقصا من شيئه بالنسبه سبحانه وتعالى نعم، لكن نحن نتصل، نحن نتكلم عن الصفات التي هي كاملة لجميع جوانبها. هذا هذا من جهة. ثم ثوان تيران يعني الله سبحانه وتعالى من كماله أنه دائما حاضر. ما سبق أبدا أن كان لا يخلق. المخلوق الطبع عند اول ما من مخلوق الا عنده اول فالنعمه عنده اول نحن هو الله سبحانه وتعالى هو الاول قبل كل مخلوق مهما كان ولو قدوه فالله هو الاول وهذه الصيغه اول صحة جميع ندعو الله سبحانه وتعالى بها ويتحمل الجمال اي لا الذي تحمله اول يكلف من كل عائل اليه الكل محتاج اليه الكل لا يقوم الا به فهو ايوب فالاول صوت هذا المعنى الكامل هذا المعنى الجديد نعم هو الاول صوت فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قبله شيء فهو كان يكذب كما وهو يقرء اما من يقرء كمن لا يقرء إذا كان في وقت من قد لا يقرأ فبي يستطيعهم أكلهم أفهم يقرأ لا يقرأ ثم انه فعال لما يريد وهذه الكلمة هذه الجملة سيطرة في سياق المدح الله عز وجل فعال لما يريد هل في أحد فعال لما يريد؟ قد تكون تريد ولا تستطيع فعل ما تريد قد يعني سبع الأشياء لا تريدها فعليك قطرة فعال من جسمنا إذا شم فعال ما يريد قد نكون فعال ما يريد نريد ولا نفعل لكن فعال ما يريده كان وهو فعال ما يريده إلى القبط الواحد هذا التسلسل والتسلسل عند الفلاسفه مستحيل أقول التسلسل عند جهتان جهة يكون بها مستحيل وجهة لا يكون بها مستحيلة فدفظنا عند التسلسل في الحديث النبوي والقرآن الكريم نعلق الجنة ينقضي لا ينقضي هذا متسلسل بلا نهايه نعم الجنة مستمر دائم خالد لا نهايه له وهذا الاستحاله تنفيذ هذا بالنسبه الى المستقبل بالنسبه الى الماضي نقول الله يتكلم منذ كان وهو يتكلم بدون بدايه وهذا تسلسل نعم ما كان سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات لا يتكلم منذ كان بلا بداية وهو يتكلم ويحدث الكلام يتكلم من الآن هذا تسلسل فكذلك أيضا منذ كان وهو يخرج سبحانه وتعالى ما كان في وقت من الأوقات عطاء وعطاء الخد للسم إذن هذا هذا هذا تسلسل غير صحيح. لماذا؟ لأن التأكير فيه خارجي التاثير تسلسل الذي هو محال هو إذا كان مثلا نقول هذا من خلقه خلقه هذا هذا خلقه وهذا وهذا خلقه وهذا وهذا خلقه وهالي. وهذا وهكذا بلا نهايه التاثير من ذات الشيء هذا بسحيح التأثير إذا كان من ذات الشيء هذا يصحيح لكن إذا كان تأثير خارجي بمعنى أن الله يفعل الأشياء فهذا لا رضافة فيه ولا الصحاة لا اللهم وفقنا جميعا نجم يعددنا الحكومة هنا السؤال يقول انا شاب ارقى الزواج من بنس عادت الى ربيها وحاول حسن ايمانها وخلقها ما شاء الله قد كانت من بنات الهوى نعم يقول كان اساسا لو كانت مسخره الان ربما عند بنس بنس يقول ان تاويس للمراه وتزوج بها هل أساء حسنا أن سفر فعنده أقول من صار سطر مسلما صاره الله في دينه الآخرة بخصوص بالتجدر بدينها وحسن إيمانها وقلوبها وسلوكها وأصبحت من من صالحات حنادات سايبات عبيدات الحامدات الرائعات ما أحسنها وهم جميعا نعم هذا هذه بهنيه يتزوجها نعم، يجمعها ويسرعها، ويساعدها على إيمانها على طاعتها لهذه هذا ما فعله لا حسن نعم. ثم يقول أبن كريم شاء الله يقول ما معنى قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب الله هو الذي أنزل على من الكتاب منه آيات محكمات أنه الكتاب هو خبر متشابهات فاما الذين في قوم رسول الله رجاء هذه الايه الكريمه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات بين ايات بينات واضحات المعنى بحيث يعرفها العلماء ومن سمعها معناها بين معناها واضحه بين محكمات هم ام الكتاب يعني كل كل مشتبه المربطة لهذه الآيات واضحات بين دلال ثم يقول حرب متشابهات كان بعض الآيات متشابهة هالتشابه او بعد في طعم الذين بيقولون بيبصير بيسجرون ما تشابه لهم ابتغاء ببتنه ابتغاء تأويله وما يكون له تأويله تأويله تأويل هو يقصر بتكسيرين يُفكر التاويل بمعنى التفسير متشابهات يعني الايه تحتمل وتحتمل وما يعلم تاويله الا الله الراسخون في العلم ولا نقد على الله ما يعلم تاويله وتفسيره الا الله الراسخون في العلم وكان عبد سير عبد الله عنه بدعوة رضي الله عنه كان يفسر القرآن ويرى إلى هذه الآيات التي تحتمل وتحتمل فيفسرها وكان أغلب سلامة سلامة الله كان يعني يدفس القرآن بدعوة رضي الله معه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وقاض له من طقيه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. فكان إذا فسر آية أو اتى العلماء ووجدوا آية فيها أقوال وبجلة الأقوال قول العباس يا العباس الله بقل المعباس وحبار دعوته رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن معنا آيات المحتمات وقوموا أي تحتمل معنا ومعنا بل معاني فإذا العناس يعني بعض العلماء الله كيف هم في هذه الايات الكريمه ومن الذين اعتذروا من كلمه شاهد بمعنى اخر وان التاويل ايضا يفسر بمعنى اخر وهو ان التاويل اي ما يقول به الشيء وما اعلم تاويله الا الله ولا ينتقد لكم هنا ما يعلم ساوله إلا الله وراسقون بالعلم يقولون يقوبون حقا تابعي كله من عمي ربي مثل حيش صفات الله عبدالجل صفات الله اننا نعلم كما قادم من مالك رحمه الله وكيف احنا لا نعلم جهوز انما يعلم الله عبدالله لا يعلم ساوله وكيفيته وحقيقةه إلا الله تعالى ونعيدهم. دي. نحن ما نعلم بيها من خيرات وبركات. ما عبد الله من الصالحين. مما لا عين الرأب ولا اذن من ولا خطر على قلبك نعلمه. لا. في اي وقت نعلمه حين لا فور الامر الى الثمان. وما نعلم تاوي الا الله. والرأسهم لأن يقوم الآفة به كلهم من عند ربنا وانا قال الله عز وجل بالنسبة هل ينظرون الا تاويلا يوم ياتي تاويل أي ما يقولوا إليه ومش أعلم ترعه والله ما حين ما إذا في أبراد والمتشابه في أمراد متشابعا متشابه اما انه يحسن من هذا المعنى إلا للمعنى وهذا لذلك سليسة طعب فيه رأسه نحن يعلمونها وقد يكون رب المتشابه هو يعني عنده معنى ظاهر يحبوا العلماء وفي فئة وحقيقته لا يعلمها من الله فمن هو عندنا فيه أروف معنى معروف لكن تكوه وحقيقته نعلمه لا بإم المتشابه لا يعلم تاويله الا الله وقد خول العلم يقول ان اخذ به كل العلماء سوين يطلق بمعنى ايه بمعنى التفسير وبمعنى ما قال اما التاويل بمعنى ان احمل الله على نعم على معنى بعيد على معنى المرجوع في ابن الخارجي، فهذه الكلمة لدى هذا اصطلاح بياني اصطلاح لغوي اصطلاح طلاقي ما, يعرف. ما يعرف. لا يعرف له العربيه ولا في كتاب الله ولا في سن الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى هذا يعني مختص ثم يقول واحلل الله وراء ذلك ان تنفقوا باموالكم محسنين غير مسرفين فما به منهم فأدهن أجورا من طريضا ولا جناء حالدهنما صرادهن فذل ما هذه الآية الله عز وجل محرمات حرّب عليكم وما هاتكم وما ناتكم وما فوازكم من النساء يعني المتزوجات النساء المتزوجات لا تحل لا تأثر بل ما تزوجية نعم إذا قالوا عز وجل وأحذنكم ما وراء هذه في الحلال. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين لما تكن عليهم محسنين غير محسن غير مسافحين محسنين محسن أرتموها بالإحسان لا السباع محسنين غير مسافحين يوم قبى المسلم تعلم منهم فالمسلم تعلم أيباد على أن المسلم حيث من تزوجتموهن فآتوهن عشورهن فريده. ولا من العلم بما صرف الله سبحان يعني لا تحي لك الا بمقابل السبع. لحسب بصفه. ولو قديم. ولو الخاتم من ذلك. خاتم من حبيب. ولو خاتم من حبيب. ولو بصورة من القرآن. ولو باسلامك كما كما مطرح رضي الله إسلامه و كان هو صدق هذا يعني مهما كان يريد يعني ان يقضي على الفواحش وعلى على وعلى الزنا و الزواج و الزواج و بيه؟ ولو بمجرد على الزواج و على الاشياء و على الاسلام و على الاسلام و على الاسلام و على الاسلام خاطبا من حد واحد تعرف حرب على الرجل لكن يبعوا شيهود من وتفجيس كده كل شيء تستمتع به نعم ثم هذه الآية قلنا سبقا قلنا هذه الآية جعلها الشيعة دليلا على نكاح على المسعة وان نكاح المسعة الجائز بقول تعالى كما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وفتحوها بسهن وعيد بالله مع ان الانتفاق المفسرين فتستمسعت به منهن عندما اردتم استمسعت به منهن وتزوجهم منهن فاتوهن اجوهن اما نكاح المسعى المكاحي ازل مثل تزوج من منه اسمهن يعني قدت اسبوعين او ثلاث اسابع او سنة او سنتين او شهور معدودة وقعدد الطريق فهذا لا يحل بساته وقد حرمه الاسلام سحره من طافا بالإجماع على حسبه، وهو حل مرة وحل ضرورة في أزواج. نعم، كل إحتاج في بعض القبائل العربية أن الصحابة استجنا لمفارقتهم لمفارقتهم أزواجهم. إن عرف الله سبحانه وتعالى أول مرة هذا هذا اللي يحتج المشاع. ثم حرم، ثم أوبير، ثم حرم. نعم الرصيد أو ثلاثة رات وسحره. على التحريم على التحريم فلا يحده مساسا نعم ان يتزوج وقد قال عمر رضي الله عنه من تزوج جديك حد متعة لأن اقبت عليه حد حد الزنا اذا كان محصنا يرجع واذا كان غير محصن نعم يجلد مئة جلبة ويغرم شناه هذا هو الحكم الشرعي في هذه القبل ثم سؤال آخر المؤمن للأفر الكريم إشرقتي هي تعود على الرجلين أثناء السجود لأن كل المؤمنين يجلسون جلسة الإقعاء وما شابهها يعني جلسة عند جلستان أو ثلاث جلسات جلسة بين السجنتين وهي جلسة جلسه جلسة الإقعاء وهي سنة كان عليه الصلاة والسلام وقف رجل هكذا وقفه ويجلس على القدمين ورجل الوقفي نعم البساط وقف البساط بيجلس يجلسين وكان يجلس اخرها وهي نعم كان يفرش اليمنى ويجلس عليها وينصب هذا فعلم يعني يفرش يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى هذا التشاهد بينا بينا نعماس بين الصلاتين اللي هي مباحية وجلدية والجلسة الأخيرة وهذه الجلسة أخرى وهي نعماس يعني يجلس على المقعدتين ويخرج اليمنى وينصوح يخرج اليسار وينصوح اليسار كم هي الجلسة الماضية إذا ثلاث جلسات اللي هي سنة طويلة نعم أكيد ثم سؤال آخر يقول القرآن نزل حسب الأحداث لكن اجد عدة صور نزلت اياتها متفرقه بزمن بعيد عن بعضها كيف تم جمع تلك الايات حتى اصبحت صوره كامله يطلق عليها اسم اسم خاص ياق في كليم ترتيب الآيات كان من سيد نار في الله عز وجل كما نزلت هذه الآيات لم الكسال يجعل يفلان هذه الآية في سني آية كذا في موضع كذا من صورة كذا فترتيب الآيات كان بتوقيف من سيد نار في الله عز وجل حتى الصورة كلها مكية ومخالفة ببعض الايات المدنيه بامر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يعصى فيه ترطيل الاعلامي حسب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت السلسله المباركه الطيبه القرانيه كانها حلقات متسابيه نعم حلقات او كانها يعني حفظ او حرث أو في حروف الحسناء بحيث لا تختار في الترطيل الترسيل الوائد في القرآن نعم في آياته نعم صور القدر علماء الصوبيات فالحقيقة على حسب اجتهادات الصحابة والله العليم هم الذين يتصورون قولوا وهو حتى ترسيل الصور كانت يأمني من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أودها نعم أما الآيات بالإجماع كانت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجارس على هذا هو ما عندنا دنيات آه السؤال الآخر يقول ما حكم شراء السيارة بالتقصير بالتقصير يا آبي أنا جائز لا حرج فيه بالرسم الشركة والسدسان مع الشركة سؤال السيارة بالتقصير بدون طرفي ثالث فهذا لا حاجة فيه نعم ثم يقول هناك من يدعي على أن المصابحة للنساء الأجنبيات واختلاقنا عهن جائز طبعا ربكم اقول ربي ونع الحرار <تصفيق> لا يجب المساقعة كل نسائل ليش؟ لان سيدنا رسول الله نقول اليد تزمي اليد تزمي والسفر حق الصحيح اليد تزني وزناها اللبس وفي رواية بطس فاليد تزني وفي الحديث الاخر وهو صحيح جدا جدا جدا يقول لا ان يضرب احدكم في ام رأسه من من حبيب هاي صاروا عليهم السرعه يمس كبراها لو يكشف لك الله عن حجاب العذاب ليعدوا لك لا تصرع ثلاثة مرأة الإسلامية أجنبية صرانية. لا لا في حياتي جزن جزوجية بحيث لو يكشف عن لو يكشف وثبت وثبت هذه الأحاديق وغيرها كثير نعم هذا لا يريد إخوان وخصوصا لنسمي صفح المرقى نعم تقول الجلس سلوكه سلوك سلوكه سلوكه واحد موجود واحد ساله إذا انت قوي شيء وقام سحبينه وانت صحبه فكذلك تصوى العافية و... وانا قد هم مرات واحد المرأة سبحان الله قالت لا يجب الله تبينها تحقا منتظم قد سبحان الله والدمير قد سبحان الله لي حرمها بالمصابحة سبحانك يا جليل ايش يا عبي؟ قال انا ما اعي رجلا الا <تصفيقون> رجولا ان <تصفيقون> <تصفيقون> <تصفيقون> ثم يقول الكريم كان الشخص هذه صلاه المغرب والامام قام بها صلاه العشاء وماذا يفعل يصلي مع العشاء ثم يصلي المغرب يصلي المغرب من أفضل يعود الى الافضل عن العشاء وجوده من الافضل في ملهى بن المال رحمه الله يقول حفظ على الصراصير على العشاء نعم ثم هذا السؤال الاخير ان شاء الله ثم الخلق يقول ما حكم الشرع في اكل الخل في هيك على انه يحتوي على نفسه من الكحول حب الخميره الخميره الخميره الخميره ما تخمر حتتوجع الطوارخ خمريه تخمر ولكن السكر ولكن و خميره اذا كنا هناك حدث من الكحول صغير انت ما يكون خل وخل نبسه تلك يعطي جعبه وخلك يعطيه ما يكون خل حتى يزود على الطور الخبري عاد ما يفير. يفير يسير. يصير يسير خلا والخبر نفسه يفسد ايش يصير يصير خلا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخلى لو خبره فهو حلا نعم يتخلل بنفسه يأمن وقرن نحن لا حرام لأنهم قد كسبوا خبر وقد يتسلوا خمر وقد يحرموا الخمر وإذا حذنا وقد أحسس عن الباب لنعم لأسناه الخمر الله يعني الشيطان الشيطان إذا أو نصراني نعم وولده لا تنمون لكن بقي لا فأنا أبو الشيحة الخمر من هذا الخمر إذا نعمل شكيش كل حالة وأصبح الخنيف كربا، واللهم وكنا جميعا، إِنَّا إِلَهُونَ وَإِنَّا مَعَهُمْ شَهِيدٌ إِنَّا إِلَهُونَ وَإِنَّا مَعَهُمْ شَهِيدٌ إِنَّا